قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْإِعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلَيْبَاسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعون فتحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فانزل السكينه عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغنمات كثيره ياخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَحَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيَنَا النَّاسَ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا